AllahŽlašanhu kaže pojatu poga smuzli za početak naše huttve u prejećem goti o žihadu. Kaže Allah Žlašanu nisu isti oni koji sjede i oni koji se bore na Allahovom putu svojim mecima i svojim životima. Allah je odlikovao one koji se bore na Allahhovom putu i metsima i životima, nad onima koji sjede velikom dobrotom. Odlikova o jije, Bogom jerutom oprostom i rahmetom i dobrotom odega Allah je onaj koji oprašta i koji je milostiv. U našoj hutbi ćemo imati nekoliko nekoliko odjelova svi će biti vezani za jihad. Fa awwalan naqul limadha unwan unwan al-jihadi li yakuna mawdu'an li khutbatina li hadha al-yawm? Awwalan min hadha al-unwan. لأن الجهاد ماض إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهناك من يريد أن يعرضل مسيرة هذا الجهاد ويريد أن يبعفر خطوات هذا المسير ويريد أن يقف حجر عثرة في طريق نصرة دين الله سبحانه وتعالى فكان لابد من إعادة هذا الموضوع وتكرار هذا الموضوع wa dhikri suwar al-butula wal-istibsal wal-istishhad fi sabilillah min ula'ika ar-rijal alladhina sallallahu alayhi wa sallam Zato što smo izbrali temu džihada da bude današnja tema naše hutbe? prvo zato što je džihad obaveza koja će trajati do sudnega dana zato što bi želili mnogi da postave kamen spoticaja i da odpletu u naše noge i da onemoguće put džihada koji je put jačanja ove vjere i jačanja našega zajedništva mora se spominjati ova tema, mora se spominjati džihad i navoditi junaštva naših predaka, junaštva onih koji je odgojio Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam kako bi se oživila sjećanja i u našim srcima oživjela želja da postanemo poput njih kako bi postali svjesni obaveze koje su oni radili, kako bi naš umet ponovo stao na, na noge, a to sve džihadom koji je trajan do sudnjega dana. Vala budda bin hada l'unwani tanijan, li anna bil džihadi ja'rifu l'insana qimata nafseh. Wa mada fi qavli la ilaha illa Allah, Muhammedun Rasulullah, wa talabu wal istišhadi fi sabili Allahi subhanahu wa ta'ala. Kale ta'ala, أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وعنتم تنظرون فبالجهاد يعرف الإنسان حقيقة نفسه وصدقه في تعامله مع الله سبحانه وتعالى Drugo, u džihadu čovjek spoznaje vrijednost svoje duše i svoju iskrenost prema Allahu dželešanu. On u traženju da bude šehi na Allahovom putu gleda da li je na onome što je lahko potvrditi iskren kada treba založiti ono, kad treba dokazati svoju tvrdnju. Pa kaže Allah dželešanu, mislite li uči u da Allah ne zna još one koji su iskreni od vas i oni koji se bore na Allahovom putu, to jeste vode džihad. بيست جلالي سمرة او مردوه او مردوه او مردوه او مردوه او مردوه ولابد من هذا العنوان ثالثا لكي نرى الإنسان المسلم ذلك الإنسان الذي يمشي على الشوك في سبيل الحق و الورود الورودة في الغرب والشر ذلك الإنسان الذي يرفع في قيمته ويزيد في سعره حتى يصل إلى درجة لا يستطيع أن يشتريه إلا الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله sa yaktuluna wa yaqtalun wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal-injili wal-qur'an wa man awfa bi'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'atum bih zati treče čovjek džihadon postaje onaj koji ide po trnju ide po trnju iz njegovim putem kojim on prođe nakon trnja rastu ruže istokom i zapadom to je čovjek koji se uzdigne svojim zaslugama kroz džihad toliko da postane vrijedan da ne može ga niko kupiti postane toliko skup čovjek i postane njegova vrijednost velika da ga ne može kupiti niko sam Allah toliko postane skup toliko je svjestan svoje vrijednosti i toliko postanu drugi svjesni njegove vrijednosti da ga niko ne može kupiti sa onim što ima osim Allaha sa onim što on ima a to je džendatom pa kaže Allaha sa onim Allah je kuplio od vjernika njihove imetke i njihove živote da bi im dao djennet. Pa borite se na njegovom putu i ubijajte i bivajte ubijeni. To je Allahov objećanje koga je dao u Tevratu inžilu, i Inđinu i Kur'anu. Ako ispuni zavjet koji je Allahovu Želešanu dao, neka bude radostan zbog trgovine koju je sa Allahovu Želešanu obavio. A to je uistinu uspjeh veliki. Wala budda bin hladal unvani rabi'an. Lijanna huna kema jmu'atum minan nas. Grabat anhum hakikata hlad din. ونهج سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وظن أولئك النفر بأنهم يستطيعون أن يغيروا هذا الواقع المرير وهذه الجاهلية التي ضربت بأطنابها في أعماق الأرض وفي أرجاء الأرض ظنوا أنهم يستطيعون أن يغيروا ذلك بدون جهاد فلا والله لن يكون ذلك التغيير ولن يكون ذلك الإنقلاب إلا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ولن يكون هناك عزة ولا كرامة ولا مجد لدين الله سبحانه وتعالى وللمسلمين إلا بالجهاد الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى وقام به محمد صلى الله عليه وسلم بنفسه أيها الإخوة إن التاريخ لا تكتب سطوره إلا بالدم والمجد لا yubna sarhuhu illah bil Jamajim. Wa لا يمكن wa تقوم yum على anta من illa alatilalim والممالك ashla'i wal et لا يمكن ma تقوم al amjadwa wa duwa al wal mushtama'at, la yum zato moramo o njemu govoriti da bi posjetili te koji misle da se može, da se može propovjerati Allahova vjera ići putom Resula sallallahu alaihi wa sallam bez džihada. Moramo spominjati radi takvi, moramo spominjati džihad da znaju ti da ne ima ponosa ovoj vjeri, niti ima ponosa muslimanima, niti ima slobode za muslimane bez džihada na Allahovom putu niti će ga biti ikada znajte kufur koji je svoju oštricu zabio u svaki predijel zemlje i to duboko neće biti neće biti pobježen niti će biti savladan osim džihadom na Allahovom putu ne ima prevrata niti ima promjena niti ima boljitka za Allahovu vjeru i za muslimane sa njom osim džihada na Allahovom putu zato znajte da istorija nije pisala nikakve veličine osim krvlju i da nije naravsla tvrđava ničega ponosnog osim na lobanjama oni koji su založili svoje živote za njih i da nije postala nikada kraljevina niti vlast bilo kakva osim na brdima na brdima Leševa i Kostura i znajte da nije nikada nijedan narod doživio svoj preporod osim زلاجو تنائي مليئ اسفره خلو غازاش تسبوريو ولا بد من هذا العنوان خامسا لأن الرهبنة والاعتزال وترك الكفر يصول ويجول في أرض المسلمين أمر لا يرضاه الإسلام ولا يرضاه الله سبحانه وتعالى ولا يقره محمد صلى الله عليه وسلم ولا ترضاه النفس الأبية الكريمة التواقة إلى المعالي والصعود ففي الحديث الصحيح ففي الحديث الحسن الصحيح الذي أخرجه الترمذي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر في عيينة من ماء عذب فأعجبت فقال لو اعتزلت الناس وجلست في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه القصه وقال له ما حاك في نفسه وما تمنته نفسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل لا تفعل فان مقام احدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما ان مقام احدكم في سبيل الله افضل من صلاته في بيته 70 عاما تحبون ان يغفر الله لكم وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّةِ اوغزوا في سبيل الله اوغزوا في سبيل الله من قاتل في سبيل الله فواقناقه وفواقناقه هي المدّة التي تكون بين الحلبتين من قاتل في سبيل الله فواقناقه واجبت له الجنن ممتاز رادينا إلى جهد كما نتحدث في الأولى رادينا المتحدث onoga što su izmislili kršćani za sebe, a to je ispostništvo isposništvo i napuštanje svake borbe i svakog rada, povlačenje u ibadac i mirnoći razmišljanja o Allahu tjela šanom, misleće se time posjeći Allahovo zadovoljstvo, to je preplavilo naš ummet, zato mi ističemo temu džihada kao nuždu, da probudimo one koji to rade i one koji u tome vide dobro iako sami to ne rade, da probudimo one koji su se uhvatili asketizma i zabili se u čoškove svojih kuća ili svojih džamija prebrčuđite spihe i razmišljajući i izmišljajući novotarske zikrove da ih pocitimo na džihad jer asketizmom nije zadovoljan Allah želešanu, niti Islam niti Resul sallallahu alaihi wa sallam sa nisu zadovoljni koji se pate od djece i žena i zatvoreni u ummetu nego su svi zadovoljni i svi naređuju džihad zato smo istakli našu temu Temu dalješe hutbe, džihad na Allahovom putu. U hadisu Hasanu Sahiju koga bilježi Tirmizi, Jela ashaba je naišao kraj hladovine u kojoj je bilo vrelo, pa je rekao svojoj duši da ostanem ovdje i da Allaha žel rešanu uveličanom učinim i pa kaže neće to urati dok ne upitam Resula sallallahu aleyhi ve sellem, pa ga je upitao i ispričao mu to šta je, sa svojom dušom razgovarao, pa mu kaže Resul sallallahu alaihi wasallam, ne čini to, ne čini to tako je Allah stajanje vas, stajanje vas jednog na Allahovom putu, bolje je od 70 godina njegovog posta i njegovog namaza u njegovoj kući. Stajanje jednog sata na Allahovom putu, bolje je svakom pripadniku islama, nego postajanje i kananje 70 godina u njegovoj kući. Zatim kaže... Hoćete li da vas uputim na ono čime ćete postići džennet? Borite se na Allahovom putu. Borite se na Allahovom putu. Tako mi Allah, je, ko se bude borio na Allahovom putu, on liko koliko iznosi jedna mužnja, mužnja deve, obavezan mu je džennet. A mužnja deve jeste od vrijeme kada se pomuze, pa drugog puta dok se nakupi u vimenu. Ko se bude borio na Allahovom putu toliko, obavezan mu je džennet. Sanijen, ayuhal ahbabul kiram, jesi unvanun ahar, وهو لماذا الجهاد لماذا الجهاد في سبيل الله نقول لا بد من الجهاد في سبيل الله أولا لأن هذه الأمة مأمورة بتبليغ دين الله سبحانه وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام دين الله سبحانه وتعالى وهذا لن يتحقق ولا يتحقق إلا بتحطيم تلك الأنظمة الكافرة وأولئك الطواغيس الذين يقفون حجر أسرة في طريق الإصلاح ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بإزالة كل أنواع الجاهلية التي استشرت في الأرض أيها الأحباب الكرام إن تبليغ دين الله سبحانه وتعالى في ظل هذه الظروف وفي ظل أولئك الكفار من اليهود والنصارى والحكام الطواغيت لا يمكن أن يقوم لأنهم يقفون حجر عثرة في طريق الله سبحانه وتعالى بل ويقفون في وجه الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى بل ويسومونهم سوء العذاب يذبحون أبناءهم ويقتلون نساءهم ويهتكون الأعراب ولم يزال هؤلاء إلا بالجهاد في سبيل الله قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله طالبنا كثير رحمه الله ان يكون دين الله سبحانه وتعالى هو الظاهر هو الالي فلا يرقى عليه شيء ولا يكون اعلى منه اي شيء اخر ذاتي <تصفيق> drugi nasłowi drugiego pytania zato što smo mi ummet koji je zadužen prenošenjem poslanstva, odnosno poslanice, odnosno Islama, drugim ljudima. To je prva obaveza zbog koje moramo džihad da vodimo. Mi smo ummet koji ima sa sobom knjigu, koji ima sa sobom šerijat. I Allah šenuh, nas je zadužio da ga prenesemo na svaki dio zemlje. A to nećemo postići osim džihadom na Allahovom putu. Zatim, dužnostavne poslije toga da izvedemo ljude iz nepravdi, ideologija i teologija... U pravdu islama i iz tjeskove dunjaluka u širinu dunjaluka i ahireta. Odnosno, dužno ostane voditi džihad da bi izveli ljude iz robovanja ljudima u robovanje gospodaru ljudi. A to se neće postići osim džihadom na Allahovom putu. Jer oni koji su se osilili nad narodima, taguti na svakom dijelu zemlje, oni su skane poticaja. Oni uništavaju daje, oni staju na put dave, oni staju na put daja, oni staju na put istine, oni ubijaju muškarce, oni ubijaju žene, oni zatvaraju i kad svim kazdama muče oni koji pozivaju istini. Nemojte misliti da će se oni ikada lijepom riječu i lijepim zovom odazvati i proći svojih svoji znih rabota. Ne, nego će se proći samo kada budu na to primorani, zato Allah Đalešanu mu kaže i borite se protiv njih sve dok nestane smutnije i dok ne bude samo Allahova vjera. Kaže Ibn Kesir u tumačenju ovoga ajeta, dok Allahova vjera ne bude jaka na svim. I da se ništa ne može usaditi i u vanštini njerojači ni porezni njom. Da bude iznad svega. Ne kaže Allah Jalešanuhu, pozivajte ih ne oni se prošli. Molite ih ne se prošli. Nego govorite se protiv njih sve dok nestane smutni dok ne bude samo Allahova vjera. Znači zašto džihad? Zato što je on jedino sredstvo jedini put da se muslimani oslobode. ويدا سر نarod انصاله الله وربوبي و اسلوبه الظلمه و دا يم الله جل شانو و دا دايمه ولا بد من الجهاد ثانيا ايها الاحباب الكرام لان الجهاد هو المحك الرئيسي الذي يتبين من يتبين به الصادق من الكاذب ومن جاء لدنيا ومن جاء لاخره وهذا هو الذي جعل الصف المسلمه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفا نقيا طاهرا بعيدا عن الشوائب والشبهات أسألكم بالله كيف يستطيع الإنسان أن يميز الصادق من الكاذب ومن جاء لدنيا ومن جاء لآخرة وهو يعيش في ظل النعيم وعلى الفراش الدافئ وعند الزوجة الحسناء والله لن يتبين الصادق من الكاذب إلا في ساحات الوغاة عندما يرى الرؤوس تتطاير والأشلاء تتناثر والدماء تسيل وبارقة السيوف فوق رأسه هناك يتبين الصادق من الكاذب إن الأمة عندما تركت الجهاد في سبيل الله دخل في داخل الصف الإسلامي أولئك المنافقون الذين ارتقوا إلى درجة المسؤولية وهم لا يستحقون أن يكونوا حتى في أواخر الصفور, الصفور. فثبطوا الذين تحتهم وارجفوا في المدينة وجعلوا الجهاد في سبيل الله إلقاع إلى التهلك بل وقالوا أن الجهاد انتحار أيها الأحباب الكرام والله لن يتنقص صف المسلم إلا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى دلوه رأسه يستفر تششاو عن المسلمان عنه به رد الله جلل شانه يبرفيسه جهاد da bi se lažat od strani od iskrenog u svojoj tvrdnji da ulazi Allah u vjeru i da joj pripada. Da odbati sva božanstva osim Allaha žele lešanohu i da je istinski pripadnik Islama. Nemojte misliti da je moguće saznati ikada i da čovjek može ikada saznati ko je iskren a ko je lažat ako svi žive u toplim prostorijama sa svojim ženama i u uživicima. Nemojte misliti da će tada ikad znati ko govori istinu ako je iskren u svojoj tvrdnji da je vjernik nema dokazivanja istine i ne može se znati koja je istina tu svojoj tvrdi dok ne izađe na poprište borbi na poprište gdje glave lete gdje dijelovi tijela odskaču, gdje krv teče gdje zuje sablje odnosno rapale iznad glava nema iskrenog niti se može nazadati iskreni od lašca dok se ne dođe u takvu priliku zato kad je zastao džihad u ummetu pojavili su se munafici i došli su svojim ložima na vrh da vode muslimanski svijet pa šta su uradili odgovaraju od islama odraćaju od džihada oni su prvi skamen poticaja, govore čak da je džihad barbarstvo i divljaštvo to su žene koje su se probile do vrha da vode muslimane a nisu zaslužni nisu zaslužni da budu u samom redu makar na pozadini kada postoji džihad kada postoji džihad takvi ne mogu biti ni u safu zato vidimo ashaabe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i vidimo njihov sav čist nepatvoren, čist od svakoga ako sumnja, od svakoga ako razgrađuje u njemu su sami iskreni bumini i zato vidimo kakav je bio njihov uspjeh zato je na umetu da ponovo oživi da ponovo oživi džihad da se ponovo raščiti vrijedno od šljama, odnosno iskreni od lažaca i to se može samo džihadom zato kažemo drugi razlog zašto džihad يستدى ذا سي vidi koe od mu'mina dobar iskren a koe od mu'mina lažat i pokvaren ولا بد من الجهاد ثالثا ايها الاحباب الكرام لان الجهاد طهاره من النفاق فالقريب من الجهاد بعيد من النفاق باذن الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبته من الجهاد رابعا لأن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى هو أقصر طريق إلى الجنة قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري الجنة تحت ظلال السيوف ذاتهم زاشتو جهاد فنو ترجي رازك زاشتو جهاد Jeste udaljavanje od nifaka, to jeste lice mjerstva. Onaj koji je blizu džihada i onaj koji je blizu selidme na ahiret, ta je dalek od lice mjerstva. Ta je dalek od nifaka, odnosno monafikluka. Kaže Resul s.a.v. u sahih hadisu koga bilježi muslim. Ko umri, a ne bude se borio i ne bude svojoj duši govorio i zagovarao i pozivao je na džihad, umro je sa ogrankom nifaka. Zašto? Zato što smo rekli da čovjek ako je blizu džihada blizu je, odnosno daleko je od svakog munafikluka. A tako... A u drugom hadisu koga bilježi Buhari kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam džennet je pod hladovima sablji. Što, je, što znači posljednje pročišćavanje prije ulaska u džennet treba da bude vojno polje odnosno zveke sabli odnosno ولا بد من الجهاد سادسا أيها الأحباب الكرام لأن في الجهاد رفع للظلم عن الضغفاء والمظلومين الذين وقعوا قهرا تحت أيدي الكفار من اليهود والنصارى أو الحكام الطواغين أيها الأحباب الكرام وليعلم هؤلاء البسنويين أن إخوانهم من العربي ما جاءوا, إلى هذا الم... ما جاءوا إلى هذا المكان ابتغاء نزهة أو ابتغاء برد أو ابتغاء سياحة لا والله وإنما جاءوا انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستبعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ما جاء العرب إلى هذا المكان وما تركوا أبناءهم ولا زوجاتهم ولا تركوا بيوتهم إلا تحقيقا لهذا القول الرباني الخالد وإلا تحقيقا لأمر الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لواجب الأخوة الإسلامية الذي يحتم عليهم أن يتركوا أبناءهم وزوجاتهم ويأتوا إلى ساحات الوغى يقطعون آلاف الأميال ينصرون إخوانهم من المسلمين ويجعلون نواتا للا إله إلا الله في قلب هذه القارة الأوروبية الكافرة ذاتي <تصفيق> مرأة أكثرية جيزبوك شقة جيهادس Jeste davanje i pružanje pomoći slabijim od žena i djece i nemoćnih, koji govore gospodar, naš daje nam od sebe pomoćnika i zaštitnika i izbavi nas i od naroda koji je silnik, koji čini nasilje. Znajte, braćo, da današnji naš umet, posebno njegovi slabići, njegova djeca i njegove žene, su pod mukama i zlostavljanjima nevjernika, bilo židova, bilo kršćana, a ako ne pod njima, onda pod nasiljem njihovih sluga od sinova naše kože i našeg jezika. Znajte da Allah Želešanu naređuje tu vrsti džihada, pa kaže šta je vama pa se ne borite na Allahovom putu, a slabi od djece i ljudi i staraca, govore gospodaro naš, daj nam od sebe pomoć i daj nam od sebe zaštitu i izvedi nas iz mjesta čiste starovnici, silnici. Treba da znate, braćo bosanci, da vaša vraća Uđahiri Arapi nisu došli zbog turizma ili zbog toga što su željni zelenina ili što su željni hladovine. Ili ne znam iz kog drugog ili drugih razloga. Nego samo da se odazovu Allahu Đelešanu njegovoj narodbi. na ovom ajetu koga smo citirali. Šta je vama pa se ne borite na Allahovom putu. A slabi od žena i djece i tako dalje. Vape i od Allaha Đelešanu traže pomoć. Znajte da nisu ostavili svoje sinove i svoju djecu i svoje imetke svoj dunalog ni zbog drugog nego zbog toga što je naradba Allahu za njih posljednja riječ, poslije nje nema komentara niti ima riječi nego joj se mora odazvati. Takva naradba, takva naradva je usmjerena svim Muslimanima današnji i znajte da se mora naći Musliman kada čita ove Allahove ajate, mora se naći na poprištu, na poprištu muke i iskušenja, a ostavljati slasti donjalo ka jer to je obaveza kojoj se ne može izmaći Vanati il علمت نفس ما قدمت وأطرت يا أيها الإنسان ما ضرك بربك الكريم الذي خلطك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كذّبْتَ كَذَّبُونَ بِالسِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامٌ كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ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 شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستغفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يفسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الكجار لفي ستين وَمَا ادْرَاكَ مَا سِجِّينٌ كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ اِذَا تَخَذَّ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَطْغِرُ أَوْ بَئِسَ كَلَّا ذَلِكَ رَنَّ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَا كَانَ يَكْسِبُ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُونٌ ثُمَّ إن ثم لقالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لك عبلي وما أدراك صَابِغٌ مُظْلِمٌ يَشْهَدُ الْمُنْتَظِرُونَ إِنَّ الْأَذْرَارَ لَفِي النَّعِيمِ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مختون ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومذاده من تسنيم عينا يشرب بها المقرهون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحفون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلقوا إلى أهلهم انقلقوا فكهين